صكت منك محمد بن فيصل المشعلي ما القلب طاريك يا مالك قلبي بسكتت منك البارحه ما فارق القلب طارق يا ما الملاك قلبي بصدك تملك يفداك قلب بالغلا يا من خدع عقلي جمالك ودلك البارحة ما فارق القلب طريقك يا من ملك قلبي بيصك أتملك يا سعيد الخفرات عيني تراعي يرعايك قلبي هاي من ما يملك هذا وانا من بدت الخالق مغليك يغليك قلبي مش تجي في رضاك البارح ما فارق القلب قلبي بصك أتملك أرحم صويبك جعل ربي يخليك يغلى بشريا جعل روحي في ذلك أغليك يلي مهجتي بين يدي يا غايتي يا مهجتي رث بخلك البارحة ما فارق القلب طاريك يا ما مالك قلبي بصدك اتملي والقلب دايم رحل في حراوي يكفخ على طارك وانت بمحلك مالي يجد ألا قول سبحان واليك سبحان من صورك مع زندلك ما فارق Kalbi bi